يا بفي جوف اللا لي كم ندت وكم بكيت ولكما جوتك خاشعا والى حبك قد سائت يا ربي في جوف الليل كم ندمت وكم بكيت ولكما جوتك خاشعا وإلى احابك قد سعيت قد كُنْتُ يَوْمًا تَائِهًا وَالْيَوْمَ يَا رَبِّ وَاعِث إِن كُنْتَ تَعِيدُ جَنَّةً لِلْبَائِسِ النَّفْسِ شَتَّى قَد كُنْتُ يَوْمًا تَائِهًا وَالْيَوْمَ يا رَبِّي وَعِيتُ إِنْ كُنْتَ تَعِيدُ جَنَّتَنِ لِلْبَيَعِ بِالنَّفْسِ اشْتَاهِتُ ام كنت تدعوني الى الله للرجوع اذا قد اتيت أو كنت تدعوني الى للرجوع اذا قد